تنصر وصاد قلبي مناحة من نوح علي المتبوح مصادحني تفجعني قلوب ما هموم مشى في الروح وما ناس ضلوا ولا من يطي لنا توالعنا جبل بيت الهب من يرانا لحظه الهيده بون يا نا عن روحي بقد you ندير العين تضي وين على الغضره نبول يمه على كثير باب يبدا حطشه صدر نفشه وذراه وجسمه اشوفه وحيد دموعي تزيد بين حومه يصب شاخير كلان اصر خلنا ننام ويا وجع حالي بعدك ظلم لي يديني يدفن جسميك والروح يبغى تنام اي بويا يا علي الأكبر قلوب يسعار حليل زفر لحق جاسم وقال سجاد رصوب إنقار عليلي وقال يد الظالم صفاء مريد خصوم يسري شمر حادي صوتك هو يا ويا حير جمالك يا وتضريقت صوتي انا يا ماهي ترضاي سافو يا فارن شريف أو صيف إلاك ما من عيال صفال ضال ضرب يالن على احترني. يهد حالك شريد اوصيب لك موقف من اطفالي مغني عيالك صفو الظالم مروا بيا لف علمتوني يهد حالك اصيحي بصوت يخوي الموت يواريد ارواني كثار دمعي على أطفالك ويا ابو غيري يا أنا في نبأنا غيري أرد بأمر وأأمره روحي بجد يا من على صدرك جميع جاري قفي لي ظلم يا ناس بلا راس ناس جسم مسلو اختارك بدي بعد عيزكم يألمكم بعد هدم خدري صباح نيتام يبدري التام على مصابي من أولي العين ناري اللحن تتوجي آيات داية من دم اني جاره مين روحي ياما بابيت نوح على الامات موح خالي فاني وتنظضر وتنظضر على المصير بلا نوح طفل عطشان بقطعنا حرق يا عبد الله الدهر كله وحي علي دمعي جرى قلوب امك فصل نحرك داهت صيح خلاص صبرك بگلنا هد يا امي حدا وسمع ونين طيف Yet, yet, yet. Yeah, yeah, قوم وحدنا لي اهل غير جاح بلاياكم وبلا احماكم اكيد واحد اباصرا امي بالي حسين شجاوي بها لو انت تسمع وعليك شايف وصاضي العين دمع جاري دماتي دمع شفتك دايب وين فاض جسمك دامي وين وذايا اللي شلون وادع Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. موكب ملكوم غصوبين اليوم على الغابر افاركم يشيبني ابن أدري ادري يا وين يالي دموع العين وني نورتي عيال وانا بهالحال انا بحيرك اباص غيرتو تسعى رجل روحي الروح بفراقك خويا الويوح يا الم خبرك وروحي بوقت جنبك